وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الْأُولَى قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِّينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّ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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلمة. إنه كان عذاب يوم النعيب. إن في ذلك لا يتوه وما كان أكثرهم مؤمنين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 بِلِسَانِ الْعَرَبِيّ مَبِين وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 114. أتى يروا العذاب الأليم 115. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 116. فيقولوا هل نحن منذرون 117. أفبعذابنا يستعجلون 118. دعناهم سنيد، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.